إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّقْرِبٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ سِيَاضٌ مِّنَ النَّارِ يصب من فلق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما